يريد الله بكم النصر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.